وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم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 من آكد السنن في ليلة الجمعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم عوضة علي سنة عظيمة مؤكدة بدأ الله عز وجل بها بنفسه وثنى بملائكته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 هذا الأمر الأول الأمر الثاني بي بمسألة worry, بنذكر بمسألة وعليكم السلام وعليكم السلامة وكارك بنذكر بمسألة محاضرة إن شاء الله أو مجموعة, مجموعة محاضرات إن شاء الله حسب يوم الاثنين حتكون إن شاء الله أيام الاثنين والأربع والخميس عن المولد النبوي فتاوى وأحكام وهذه رسالة لنا إن شاء الله سوف نقوم بشرحها وتناول ما فيها في إن شاء الله بدءا من يوم الاثنين القادم إن شاء الله سنبعث إليكم بعنوان الرسالة والدرس وموعد الدرس إن شاء الله في إعلان قريب إن شاء الله الليلة موعدنا مع المحاضرة التاسعة والقاعدة التاسعة من محاضرات فارع محيز قاعدة التاسعة من قواعد علم الحديث عندكم رابط القناة ورابط البحث بحث البيان الأسيط في قواعد علم الحديث البيان الأسيط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القاعدة التاسعة نص القاعدة بيقول آآ العمل آآ والقبول من قرائن صحة المنقول، العمل والقبول من طرائن صحة المنقول. المعنى الإجمال القاعدة قبل أن نفصل فيها. المعنى الإجمال القاعدة هو أن عمل العلماء بحديث ما وقبولهم للمعنى. في الحديث وعملهم به يكون قارينة على صحة سند هذا الحديث بمعنى أن الحديث مثلا يكون في سنده كلام ومقال فمن القرائن التي تثبت أن لهذا الحديث أصل ومن القرائن التي تقوي ترجيح صحة الحديث أن يكون العلماء قد عملوا به أن يكون العلماء قد عملوا به وقبلوا فإذا رأيت الأمة قد اجمعت على القول ها على القول أو العمل بحديث ما واشتهر العمل به يكون هذا قارينة على قبول الحديث وصحة مخرجه يكون ايه ها يكون يكون قائنة على صحة الحديث وصحة مخرجه لذلك فمما اشتهر مثلا عند علماء الحديث يقولون إيه؟ الحديث المتكلم في سنده يقول مثلا هذا الحديث اسناده ليس ثابتا ولكن تلقاه العلماء بالقبول فيعمل به النوم الثاني أصبحت من العمرات المشتهرة عند العلماء يقولون إيه؟ إن شاء الله ستأتي الأمثلة إن شاء الله يكون هذا حديث اسناده ليس بذلك اسناده ليس بذلك ولكن سيقول ايه يقولون ولكن العمل عليه يقولون ولكن تلقاه العلماء بالقبول هذه العبارات تجدونها منتشره في كتب الفقه نقول يقول مثلا هذا الحديث سنده ليس بالقوي سنده في مقال سنده ليس بذلك ولكن ولكن العلماء قد قبلوا وعملوا به بالأمثال أو بالمثال يتضح المقام عندنا حديث كما هو مكتوب عندكم في مقادير الديات عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنتم تعلمون أن هذا الإسناد من الأسانيد التي كثر فيها اللغة والخلاف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الحديث وهذا السند خاصة في فيه كلام طويل ولكن الأمة قد تلقت الأسانيد التي بهذا الإسناد بالقبول وعاملوا بما فيها فصارت أي صار حديث مقادير الديات في الأسبوع كذا في اليد كذا في الرجل كذا مقادير الديات فهذا الحديث الذي نقل فيه مقدار كل دية لمن تجن على مسلم مثلا بقاطع عضو فيه وأحدث له عاهه عاهه مثلا فهناك ورد حديث في مقادير كل ديت هذا الحديث وان كان سنده فيه كلام ولكن تلقاه العلماء بالقبول وعملوا بما فيه وعملوا بما فيه فصار عملهم وقبولهم لهذا الحديث رغم ما فيه من ضعف في السند صار قرينه على أن على هذا الحديث له أصل مش واضح نبدو حديث آخر حديث مشهور طبعا جدا ومعلوم عند الفقهاء حديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هذا الحديث في سنده كلام طويل سنده فيه كلام بين القبول بين التحسين وبين التضعيف ولكن من قراء من القراء التي جعلت العلماء وجمهور العلماء يعملوا بهذا الحديث قالوا, إيه؟ قالوا هذا الحديث أن كان سنده ليس بذاك ولكن العمل عليه عند أهل العلم ولكن العمل عليه عند أهل العلم فصار عملهم لا أقول ها تنبهوا لا أقول أن عملهم يكون دليل على صحة السند لا فليس من شروط صحة السند عند أهل المصطلح لهم أهل هذا الفن لم يضعوا مثلا من شروط صحة السند العمل بالحديث يعني عند عندما نقول مثلا شروط صحة الحديث ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير الشزوة ولا علة بغير الشزوة ولا علة فهذه شروط. صحه الحديث لم يضعوا مثل علماء فن الحديث لم يضعوا من شروط صحه الحديث ان يقبله العلماء ويعملوا به ففرقوا بين المسالتين يا جماعه فرقوا بين ان نقول من شروط صحه الحديث ان يعمل به العلماء وبين ان نقول من قراء من القرائن التي تقوي قبول الحديث ان يعمل به العلماء يبقى دي اسمها فالإبن و الشرط كما نقول مثلاً في فرق بين بين الايه بين الدليل وبين البيانة فكذلك هنا حينما نقول أن عمل العلماء وقبولهم الحديث هذا ليس من ليس يعني من شو صحة الحديث ولكن يقول هذا من هذه من القرائن من القرائن التي تقوي أن هذا الحديث له أصل هذه مسألة نربي عليها مهمة جدا. والثاني إن تلقي العلماء للقبول، تلاقى العلماء وقبولهم للحديث، ليس هذا من أصل منهج تصحيح عند علماء الصلاح. قبول العلماء لحديث ما وعملهم به ليس هذا من من منهج التصحيح عند علماء الحديث، ولكن يجعلوه يجعلوه قارئاً على أن هذا الحديث على ما فيه من ضعف. فقبل العلماء قارينه على كون هذا الحديث له أصل ويقوي أن يعمل به عند الفقهات وذلك حينما نقرأ مثلا في سنة التلميذي كم من أحاديث يقول في سنة التلميذي مثلا في قال ها ثم يقول والعمل عليه عند أهل العلم لما نصفح ونتصفح سنة التلميذي كثيرا ما يذكر هذه العبارة يكون مثلاً حديث كذا في إسناد مقال فيه يعني أخذ ورد قال والعمل عليه عند أهل العلم وهل هل هذا تناقض له؟ وكان أراد أن يقول وإن كان في إسناد مقال ولكن مما يقوي صحة قول من صححه أن العلماء عملوا به فعار العلماء به لا يكون من فراغ. عمل العلوى به يكون لثبوت الحديث عندهم من طرق أخرى قد نقول لم نعصر عليها وفق كل ذي علم علي قال ابن حجر تلقي الأمة, الأمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق يعني أرض أن يقول أن تلقي جمهور العلماء أو الأمة للحديث هذا كالإجماع على صحة مخرجه قال هذا قد يكون أهم من كثرة الطرق لما؟ لأن الحديث قد يأتي من أكثر من طريق فيها مقال في حين أن العلماء إذا تلقوه القبول صار هذا كالإجماع على صحة مخرجه قال ابن البر في حديث هو الطهور قال الحديث هو الطهور ماءه حل ميتته قال اسناد هذا الحديث وان لم يخرجه اصحاب الصحيح قال ولكن الفقهاء وأهل الحديث تلقوه بالقبول والعمل قال وهذا أقوى من الاسناد المفرد نون تاني لعسبر الله معلق على حديث هو الطهور ماءه حل قال هذا قال هذا الحديث اسناده قال هذا الحديث اسناده لم يخرجه أصحاب الصحيح قال ولكن الفقهاء وأهل الحديث تلقّوه بالقبول وعملوا به. قال وهذا أقوى في تلقّ العنب بالقبول للحديث وعملهم به. قال وهذا أقوى من الإسناد المنفرد. لماذا أقوى بالإسناد المنفرد؟ لأن الإسناد المنفرد مثلاً قد يكون فيه راوي وإمكان السّقّة قد يهم والسّقّة قد يهم كما ذكرنا من قبل. ليس العبرة في السّقّة ألا يخطئ. لما العبرة في السّقّة ألا يكثر خطأ. ألا يكثر خطأ. مثال آخر أيضا وهو حديث معاذ هذا, طبعا هذا حديث فيه أنا قال في الدرس لا أتحدث عن صحة الحديث من ولكن أضي أنثلة فقط ذكر الخطيب البغدادي في معرض حديثه في معرض حديثه عن حديث معاذ في معرض كلامه عن حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك القضاء قال أخذي بما في كتاب الله قال فإلا لم يكن في كتاب الله قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإلا يكن في, في ذلك سنة قال أجتهد رأي ولا آل أي لا أقصر فضرب رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله طبعا بغض النظر عن صحة الحديث من ضعفي أنا فقط أعطي مثال هذا الحديث فذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفق ثم علق عليه قال فقال تنبهوا وتأملوا قال فإن اعترض المخالف بأن قال أن هذا القول لا يصح لأنه يروع عن أناس من اهل حمص وفيه مجاهيل فقال الخطيب البغدادي قال إيه ردا على ذلك قال أهل العلم قد قبروا واحتجوا بك قال فوقفنا بذلك على صحته عندهم قال كما وقفنا على صحة حديث لا وصيل الوارث فحديث هو الطهور مع الحلم ميتاتو يعني المقصود أننا الخطوة بغضادي بيضرب أمثلة لجملة من الأحاديث وإن كان في أثناء مقال ولكن لما تلقاه العلماء بالقبول وعملوا بها صارت هذه قرائنة على صحة مخرجها فهنا الخطير بغدابي بيرد على هذه الشبهة شبهة أن هذا الحديث حديث معاز فيه مجهيل وأنا كما أكابل أقول ليس هذا تصحيح للحديث الحديث فقط ضرب للأمثلة فبيقول إن قال من قال أن هذا الحديث فيه مجهيل قال ولكن العلماء قد ترقوه بالقبول قال فتلقلوا العلماء له بالقبول القبول هذه قرينة على صحاته ثم ضرب أمثلة لأحديث أخرى لها نفس التكييف ولا نفس الوضعية حديث لاوصية لوارس حديث التهرماء حديث إذا اختلف المتبايعين حديث أبداية على العاقلة قال وإن كانت هذه الأحديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غلوا بصحتها نلكز غلوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد ها فبيقول أن سرق العلماء لها كافة عن كافة هذا يغني عن أن ننظر في, الإيه في الإسناد قال فكذلك حديث معاذ لما احتج به جميعا غلوا عن طلب الإسناد لها كما ذكر أن هذا ليس يعني تصحيح الحديث حديث معجز ولكن نعطي أمثلة على مجموعة من الأحاديث التي احتاج العلماء لماذا؟ لأن الأمة تلقتها بالقبول وعليها عمل العلماء لذلك نعم ذكر بيكون عن حديث لا يمثل القرآن إلا طاهر حديث لا يمثل لا يمس القرآن إلا طاهر قال ابن عبد البر هذا حديث تغني شهرته عن البحث عن إثنادي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر قال عنه ابن عبد البر هذا الحديث شهرته أي شهرته بين العلماء وعملهم به قال يغني عن البحث عن إثنادي مثال آخر أيضا حديث كما ذكرنا والطهرماء الحلميتاتو التلميذي بيحكي أن البخاري صح الحديث ثم قال التلميذي وأهل الحديث لا يصحعون مثل إثنادي يعني إحنا عندنا الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية وقد وضحنا في محاضرة قبل الماضية أن تعريف الحديث الصحيح عند الفقهاء بيختلف عن تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين ودائما حينما تبحث عن أمر معين ابحث عنه عند عند أهل الفن أهل فنه استرعوا كذا حينما نتكلم عن مثلاً تعريف الحديث لابد أن نبحث عن تعريف تعريف أهل الحديث له هذا هو الأبقل. هذا هو إيه الأقرب معنى شهرته تون على إسناده يعني شهروته أي لما اشتهر الحديث عند الفقهاء وعمل به واحتجوا به في المسائل فقهية وتواتر العمل به وبالاستدلال به صار هذا يغني على أن نبحث عن صحته لما قالوا أن العمل العمل فقه به دل أنه قد بحثوا وكفون مؤن البحث يعني إيه مثلاً نعطي مثال واقعي لو مثلاً لو أن خبر ما انتشر بين الناس وصار متوترًا الكل يتنقل يأتيك زيد يقول لك خبر معين وقاله عمرو وأحمد ونور هنا أنت لا تحتاج إلى أن تبحث عن أصل القصة لأن الذي نقلها ليس واحدا ولا اثنان ولا ولكن أقصى من واحد فشهرة الخبر ها جعل عندك قناعة بصحته دون أن تبحث فتسأل جماعة من قال لكم ذلك بخلاف إذا جاءك واحد مثلا فقط قد تشوك في كلامي تقول من أنبأك هذا من أين جئت لهذا الكلام لكن إذا عدد قول الأول ثاني وثالث ورابع وخامس، أحدث عندك نوع من القناعة بصحة القصة وصحة الخبر ده معنى كلام شهرته تغني عن البحث في إثنان ما زلنا مع كلام العلماء على قاعدة الباب قال الشافعي وهو يؤيد ويؤكد على هذا المعنى قال استدللنا بما وصفت من نقي عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث على أن الموارث ناسقة للوصية وللوالدين والزوجة مع الخبر المقطع وإجماع العم على قبول به يعني الشفعيب يقول أن حديث لا وصية الوالث على ما في سنده من كلام طويل ولكن الإجماع على العمل به والإجماع على صحة معناه فصار إجماع العلماء على عملهم بالحديث وعملهم بمفاهيم الحديث صار كما ذكرنا قارنة على صحة الحديث وإن كان إسناده ليس بذلك بل نقول مما يؤيد ذلك إذا كان العلماء يعملون بالحديث على ما فيه من ضع لقبول الأمة له فكذلك على العكس ترى أنهم أيضا جعلوا أن ترك العمل بالحديث قارنة على ضعفه كما جعلوا العمل بالحديث قالوا على قوته وصحته كذلك العكس بالعكس جعلوا أن ترك وهاجر العلماء لحديث ما جعلوها قارنة على ضعفه قال مالك سمعت من ابن شهاب أحاديثة كثيرة ما حدثت بها قط مالك بيقول قد سمعت عن ابن شهاب ابن زهري تبعي الجليل يقول عنه مالك سمعت عن الديشاب أحاديث كثيرة وما حدثت بها قط ولا وحدثوا بها فلما سئل لما قال ليس عليها العمل فهنا ماذا نستفيد من ذلك نستفيد أن مالكا رضي الله عنه ورحمه الله جعل ترك أهل العلم للعمل بحديث المان قادنة عن ضعفه فر على, على قاعدة الباب ما الفرق بين قولهم حديث ضعيف والعمل عليه وبين القولهم حديث صحيح والعمل على خلافه من العبارات المتعلقة بقاعدة الباب أن نفرق بين هاتين القاعدتين الأولى حينما يقولون هذا حديث ضعيف والعمل عليه وبين القولهم حديث صحيح والعمل على خلافه العمل الأولى هي مفاد درسنا اليوم عندما يقال حديث ضعيف أي إسناده ليس بذلك ولكن لما عمل به العلماء وجرى عليه عمل العلماء فإجمعوه على العمل به قرينة على أن هذا الحديث له مخرج صحيح وله أصل كما ذكرنا في قاعدة الباب نقول تاني يبقى حينما يقولون حينما يقال حديث مسل ضعيف أو إسناده ليس بذلك والعمل عليه فصار عمل العلماء وإجماعهم على العمل به قرية على أن هذا الحديث قد صح مخرجه وأن له أصل فعملهم كالإجماع وإجماع من الأدلة من مصادر الأدلة فصار عملهم كالإجماع على صحة مخرج هذا الحديث كما ذكرنا مثاله مثلا حديث الماء طهور لا ينقيسه شيء هذا حديث صحيح له زيادة إلا ما غلبه على ريحه وطعمه ولونه يعني عندنا شطران الأول الماء طهور لا ينقيسه شيء هذا حديث صحيح له زيادة ضعيفة إلا ما غلبه على ريحه وطعمه ولونه قال النووي هذه زيادة هذه زيادة ضعيفة والإجماع على على العمل بها هذا مثال لحديث ضعف إسناده ولكن أجماعت الأمة على العمل به طب كيف نجمع هذا الأمرين كيف يكون حديث ضعيف وأجماع على على العمل به نقول الجواب هذا الإشكال الجواب هذا الإشكال أن نقول مثلا في مساله الاجماع نرجع الإجماع. الاجماع على مساله ما الاجماع على مسألة ما قد يكون هذا الاجماع منع على دليل من الشرع مثلا أجمع على حرمه كذا طب انت تقول الدليل, أجمع؟ الدليل من الشرع؟ ما كما ذكر ما من إجماع نقله العلماء إلا وقد بني على دليل شرعي من الحديث مثلا علمه من علمه وجهله من جهله في الحديث ما من داء إلا وله دواء ما من داء إلا وله دواء علمه من من وكذلك في الإجماع ما من إجماع أجمع العلماء على قول كذا إباحة كذا جواز كذا ما من إجماع كما ذكر شيخ الإسلام إلا وقد بني على دليل من السنة هذا الدليل مع تواتر القرون قد يفه. ولكن لأن الله حافظ وتكفل بحفظ هذا الدين فالحديث خطير قد يخف سنده ويبقى إجماع الأمة على العمل به فكذلك هنا حديث ما مثلا قد يكون له اسلف صحيح ولو أسانيد ضعيفة فوقف العلماء على الأسانيد الضعيفة ومنهم من وقف على الحديث على على الصحيح فعملوا بالحديث قد يكون السند الصحيح لم يظهر لهم فأجمعوا فلما أجمعوا على العمل به دل ذلك كما ذكر النوي غيره دل ذلك على صحة المخرج وأن له أصل لذلك يقول النووي عن زيادة إلا من غلب على ريحه وطعمه ولولا قال هي زيادة والإجماع على العمل بها إذن نعود إلى إذن بنعود إلى الفرق بين العبارتين ذكرنا ما الفرق بين قوليهم حديث ضعيف والعمل عليهم وبين قوليهم حديث صحيح والعمل على خلافه ذكرنا الشطر الأول ذكرنا الشطر الأول معنى حديث ضعيف والعمل عليه إذن فما معنى الشطر الثاني المقطع الثاني حديث صحيح والعمل على خلافه حديث ضعيف يعني له ثنت صحة كالشمس في رابعه النهار صوت انقطع قطع السلام عليكم الصوت وصل كده كويس الجزء الأخير بنقول فيه أن قولهم في عبارة حديث صحيح والعمل على خلافه على خلافه يقول هنا يقول الحديث هنا قد صح سنده قد صح سنده ولكن ترك العلماء العمل به لما تركوا العمل به لما تركوا العمل به تركوا العمل به لأمور قد يكون هناك حديث آخر نسخ هذا الحديث أو خالفه من هو أقوى منه فعملوا بالحديث الناسخ وتركوا المنسوخ نمرة ثانية عبارة حديث صحيح والعمل على خلافه إذا كان حديث قد صح فلما هجره العلماء هجروه لأنه قد وجدوا حديثا آخر نسخ هذا الحديث الصحيح أو وجدوا أن عمل العلماء على خلافه فأخذوا بالكثة الأرجح وأخذوا الحديث الناسخ وتركوا هذا الحديث المنسوخ وإن كان صح سنظه ولكن لأنه قد وجد من هو أقوى منه ختاما لقاعدة الباب نجمع ونجمل, ونجمل قاعدة الليلة في مجموعة من الفوائد الأولى الفائدة الأولى القول بأن العلماء قد تلقوا حديثا بالقبول هو المقصود به جمهور العلماء لما نقول العلماء مثلا وحديث بالقبول ليس هذا إجماعا ولكن هذا معنى جمهور العلماء الأمر الثاني أكثر الحديث التي وصف بأنها مختلف في تصحيح وتضعيفها أكثر حديث التي يقال فيها مثلا أن هذا حديث صحيح أن هذا حديث مختلف في والعلماء قد تلقاه بالقبول أكثر هذا الحديث يكون مختلف في سنة فيها. معنى يحن قلنا في قاعدة الباب أن الحديث قد يضع سنده ولكن يكون عمل العلماء له قارن عليه صحة مخرجه فقاعدة الباب أغلب ما فيها من هذه الحديث يكون أستندها مختلف فيها أمر السادس تلقي العلماء لحديث ما لا يلزم منه أنه صحيح ولكن هم قد اجتهدوا في قبوله. بمعنى أن الحديث قد يكون في سنه مقال ولكنهم اجتهدوا فأخلوا بمعنى لما لأن عامة الأمة قد تلقته بالقبول الأمر الأخير وهذا قد ذكرنا أن طريقة المحدثين تختلف عن طريقة الفقهاء فإن المحدثين لهم قواعد في التصحيح ضعيف فليس من قواعدهم في التصحيح مثلا أن يكون العلماء قد تلقاه بالقبول إن مقواعد المحدثين في قبول الحديث معلومة صحة الحديث لها قواعد حتى تقبل اتصال السند نقل العدل نقل الضابط عدم الشذوذ عدم العل هذه قواعد وضعها الحديث لا يخرمونها بحال فليس من قواعدهم مثلا لصحة الحديث أن يتلقاه العلماء بالقبول أما عند الفقهاء فهم كما ذكرنا قد يدعو في الحديث عندهم ويكون في سندهم مقال ولكن إذا رأوا أن عامة الأمة قد عملت بهم جعلوا ذلك قرينة على صحة الحديث وعملوا بهم وإن كان في سندهم مقال كما ذكرنا وإن كان لم يجمع ضابط الصحة ولكن جعلوا قبول الأمة للحديث والعمل بمعنا قرنة على صحته هذا الله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى صل الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. لو أجلس تفضلوا. لو في صعوبة في الدرس تفضلوا. هو. أي سؤال؟, أي سؤال تفضلوا جميعا قبل أن نختم إن شاء الله القادمة أصح شيء في الباب ليس تصحيحا من كل وجه أصح شيء في الباب ليس تصحيحا من كل وجه يعني أولا كان الدرس حسابه شوية ولكن بالمذاكرة وسمعنا الدرس أكثر من مرة إن شاء الله يعني يكون الأمر سهل إن شاء الله. بنزاكن إن شاء الله باختبار البيوع إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله نعطيكم اختبار البيوع لمن استطاع إلى ذلك سبيله. اختبار البيوع إن شاء الله سيكون يوم الأحد لمن طلب الاختبار وإن شاء الله يوم الاثنين حنبدأ في محاضرات المولد النروي فتاة واثنان. أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>